عليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسها حسرت على ما فرعت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 أو تقول لو أن الله غداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرتان لو أن لي كرتان فكون من المحسنين ولا قد جاءت كآياتي، بلا قد جاءت كآياتي، فكذبت بها، فكذبت بها، واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة، ويوم القيامة، ويوم القيا. تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وينج الله الذين اتقوا وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 خير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن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 سبحانه وتعالى عما يشكون ونفخ في الصور فصعد من في السماوات فصعد من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء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 وطال لهم خزنتها الم ياتكم الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لطا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 وسقى الذين اتقوا ربهم وسقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراه حتى إذا جاءواها حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلواها خالدين وطال الحمد لله وطال الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة, وترى الملائكة حافين من حول العرش